لآلاء القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن صرفنا إليك أفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي واللوا إلى قوم يضلّون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 اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق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 فلا فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟